Wila Allah turjung urus, yulijul leil fil nihar, walyulijul nihar fil leil, wahu alim bidadi cudur, aminu bila Allah warasulhi, wa afqu mma فالتخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوٓكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيْنَ الْ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 قوم من بعد وقاتلوا وكلن وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله Mereka terahul mukminin dan mukminat yang berusaha dengan tangan dan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 طيل مجرى أركم فأنتم سونوران فضرب بينه. ينادونهم ألمَّنكم معكم؟ قالوا بلا. قالوا بلا ولكن نكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانة حتى جاء. منكم في دينه ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبأس المصير ألم يأني للذين آمنوا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 والمصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ما يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ونوفرة من الله ولضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى موفرة Rabbikum wajannya, wajnetin ardhha kagardis sana, wa al-ardu udta lil-ladin amanu billahi warshulih. Zalik fadlillahi yatihi minya sha. Wallahu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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَال Manas bil qisq, wa anzalna al hadid, fihi ba'as shadid, fihi ba'as shadid, wa mana f'ul manus, waliy الغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير ملاصقون، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً وَرَهبانيَةً ابْتَدَعوها مَا كَتَبَ فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يأتكم كثلين من ماته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تنشئون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله